Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Najiyeti l-Shabili. Bu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 اللهم صل على طلعة مبدأ الذات ومظهر ينوار الصفات في الجناب الأعظم والجاه الأكرم والنور الخارق والقلم الفارق والجمال اليتيم والصراط المستقيم والخلق العظيم والهدى القويم والكمال المطلق والعز المحقق والمقام على والسر الأجلة والباطن الأتقى والقلب الأنقى واللسان الفصيح والوجه المليح والجلال الظاهر والعنصر الطاهي والرحمة الشاملة والنعمة الكاملة مبدأي الأمر والختم ومنتهى النهي والنظام ترازي حلة الملك والملكوت ومستوديعي خزائن الرحموت قطب دائرة الوجود ومعدن فضاة الكرم والجود إنسان عين كمال وفخر المزايا والخصال مفجري ينابيع الحكم والمؤيد بعلى الهمام لطيفة سر الخلافة الآدمية المجتملة المشتهرة بأنفار المحمودية خصها الله بصلاة تروات تلك اللطيفة الأحمدية وسلام عاطر عليها من رب البرية تم من عبد حقير معترف بالتقصير يرجو الصلاة منك عليه أصلي اللهم على المطهر التام واسطة عقد النظام فاتحي خزائن المعارف ومفيض الأسرار واللطائف نور الأمر وسر الأسرار بحر الوجود ومدد الوجود وسيد كل والد ومولود مقر التنزلات ومجل التجنيات. المعنى الروحي والذكر السبوحي روح الأرواحي ولطيفة الإرتياحي إنسان عين الأعيان في جميع دوارة الزمان مبلغ المقاصد السنية لذب الهمام العلية في حضرات القدوسية بحجة الأمبار المتألفة في مظاهر الصباحي وأن حضرة الوجود القابلة لملاح الملاح مرشد الوقوني وهادي النفوس ومنوير الارواح ومزيل البؤس خطيب خطبة المصالي بلسان الاتصال في جامع الجلال والجمال إمام أهل العرفان في حضرة الانسان اللهم صل وسلم عليه سلاما تعرفنا به أسرار معارف دائرة الكلية كما يعرفنا في دائرتنا الجلية اللهم حققنا بعقائق علوه وبيانه في حضارات عيانه وأنزل علينا من بركات ما يقربنا إليه في جميع حضراته اللهم بحق قصوصيتي خصنا بخواص معارف التي ورثها عنه أهل الخصوصية حتى صاروا بها في أكمله رتبة بين البرية اللهم اجعل قلوبنا معمورة بمعارف العلمية وأرواحنا منورة بأنواره السنية وَأُقُولَنَا تَابِعَةً لِمَأْمُورَاتِهِ وَنُفُوسَنَا مَرْحُوزَةً بِمُحَيَّاتِهِ وَأَبْدَانَنَا مُنْ قَادَةً لِذَٰلِكَ الْهُدَى مَا أَحْيَيْتَنَا أبدا. اللهم اجعل حياتنا على سنته وَمَوْتَنَا على مِلَّتِهِ واجعله المجيب عنا في البرزخ والشفيع لنا عندك يوم القيامة من الأنكان وعظيم الأهوال واجعله لنا مجيرا من عذابك وجارا في دار ثوابك من غير سابق عذاب وامتحان يا حنان يا منان اللهم متعنا بطلعة شهوده في الدارين واجعله لنا نيسا في الكونين واجعلنا عنده من أهل العيانة في البداية والنهاية عن آله وأصحابه والتابعين والحمد لله رب العالمين آمين